الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهه عظيم السلطانة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعمل الله توفيقه نبدأ الدرس ثم إما عندنا موضوعان وعدناكم بها موضوع الأول أن استكمال أسباب إجابة الدعاء وهذا إن شاء الله عند البدء في قراءة جامع علوم الفكم والموضوع الثاني عن صور وأشكال رفع الأيدي عند الدعاء وهذا لا يزال قيد البحث لأن فيه ببعض الصور محل خلاف كبير بين أهل العلم وإذا استكملت إن شاء الله سأعرضها عليكم فلذلك ما أستطيع أن أعدكم في وقت معين والآن نعود إلى كتاب جامع العلوم الفكم وقبل أن نبدأ نظراً لأن الشيخ رحمه الله تكلم عن دواعي إجابة الدعاء فهو تكلم عنها بإجمال وذكر بعضاً منها والآن سأسرد لكم على سبيل الإجاز رؤوس الموضوعات في ما يعتبر من دواعي الإجابة بإذن الله إذا توفرت هذه الدواعي مع العلم قبل أن أذكرها مع العلم أنها ليست شروط إنما هي أسباب أسباب إذا توفر بعضها أو أكثرها أو كلها فهي أحرى للإجابة والدعاء أنواع من حيث الإجابة هناك دعاء المضطر الذي يأتي لضرورة مفاجأة أو نحوها فهذا أحيانا يجاب دعاءه حتى لو لم تتوافر فيه شروط الدعاء كاملة أحيانا يجاب دعاء مضطر حتى لو لم يكن صالحا قد يكون فاسد فاسق أو مبتدع أو فاجر بل أحيانا يكون كافر فيدعو دعاء المضطر فيجيب الله دعاءه لكن هذا من باب الابتلاء والفتنة وتعجيل, وتعجيل المنفعة في الحياة الدنيا لمن لم يكن من أهل الصلاح والاستقامة أما في دعاء غير الضرورة فهو الذي نتكلم عنه وهو الذي إذا توفرت فيه بإذن الله الدواعي فهو أقرب إلى القبول ومع ذلك تأتي الموانع مستقلة موانع الدعاء تأتي مستقلة الآن أسرد لكم أهم ما أرى أنه من دواعي الإجابة حسب الاستقراء من النصوص والآثار وأقوال السلام أول ذلك أن يتضمن الدعاء في البداية بعد اسم الله عز وجل الثناء على الله وحمده حمد الله الثناء عليه وثانيا أن يتضمن الدعاء إما في أوله أو في آخره أو في وسطه أو في هذه الاثناء جميعا يتضمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم دواعي الإجابة وسرعتها ثم أن يتضمن الدعاء اسم الله الأعظم على خلاف ما هو اسم الله الأعظم هل هو الله هل هو الرب هل هو أسماء أخرى في كما ذكرت لكم والله أعلم أن اسم الله الأعظم قد يكون في أكثر من معنى في معنى الربوبيه وفي معنى الإلهيه قد يكون الرب كأن يقول الداعي يا ربي يا ربي هذا من بسم الله الأعظم أو يقول يا الله يا الله هذا بسم الله الأعظم لكن المستقر لألفاظ الدعاء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة أنهم يدعون بي رب أو اللهم أو يا الله لكن الدعاء بنداء الرب عز وجل هو الأكثر حسب استقراء ناقص ومع ذلك تحتاج المسألة إلى مزيد استقراء لعل أحدكم يتصدى لذلك ثم أن يدعو الإنسان بخير من غير عدوان غير يعني دعا بشيء يرجع عليه بمصيبة أو بشر أو بأذى عليها أو على غيره ومع ذلك قد يدعو بغير خير فيجاب ابتلاء لكن ليس دام من هذا من دواع الإجابة إنما هذا بيكون ابتلاء أن يدعو لنفسه أو لغيره بخير ثم حضور القلب وحضوره بمعنى أن الإنسان وهو يدعو الداعي وهو يدعو يجب أن يستحضر عظمة الله عز وجل ويمتلئ قلبه بمحبة الله وبرجائه وخشية وأن يستحضر رقابة الله له وأن الله يسمعه يستحضر وعد الله بإجابة الدعاء حضر القلب ثم لعله سادسا المطعم الحلال وسابعا أن لا يستعجل النتيجة لا يستعجل النتيجة كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك قال ما لم يستعجل قال ثم الثامن حسن الظن بالله عز وجل بأن يحسن الظن بأن الله سيجيبه ما يكون متردد بوعد الله ما يكون شاك بل يكون أمله في الله قوي ثم تاسعا استقبال التبلة قدر الإمكان وليس لازم لكن إذا أمكنه يستقبل قبلة فهذا طيب لأنها وجهة الدعاء وجهة الصلاة ثم الإلحاح على الله عز وجل عاشرا الإلحاح على الله عز وجل بتكرار الدعاء والحادي عشر التذلل والاعتراف بالذنب وأن لا يكون ذلك أي وجود الذنب وسيلة إلى سؤظا بالله عز وجل لأن من مداخل الشيطان على كثير من الناس أنه يقول ما دمت مذنب ما لك وجه ليس لك وجه تدعو ربك هذا من مداخل الشيطان بل العكس المذنب هو الأولى, الأولى أن يستغفر ربه ويتوب إليه ولجأ إلى الله عز وجل أن يعني يعفو عنه ويغفر له ثم يدعو بما شاء ولو في غير ما كان يذنب فيه ثم الثاني عشر تكرار الدعاء ثلاثا على الأقل ولو كرر إلى ما لا نهاية لما يستطيعه فهذا أفضل لكن تكرر الدعاء على الأقل ثلاثا هذا من أسباب بإذن الله إجابة الدعاء أيضا كم قلنا رقم كم الثاني عشر الدعاء بالأدعية المأثورة قدر الإمكان لأنها أفضل وأجمع ولأنها من كلام الله عز وجل أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم فكلما حرص الداعي على أن يستحضر الأدعية المأثورة في كتاب الله الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أحرى لإجابة الدعاء ويحرص أيضا على جوامع الكلمات الكلامة الجامعة التي يجتمع منها معها معاني عظيمة وهي ألفاظ محدودة ثم الرابع عشر يبدأ بنفسه في الدعاء يدعو لنفسه ثم يدعو للآخرين والخمس عشر تحري أوقات الدعاء المناسبة تحري الأوقات اوقات الإجابة والمناسبات التي غالبا تكون سبب لتعجيل الإجابة مثل ساعة الجمعة على خلاف المثل تكون لكن مع ذلك المسلم يتحرى والغانب أنها بعد العصر. ولولا أنه, أنه جاء في لفظ الحديث أنه ما من عقد يعني يدعو الله عز وجل أو يكون قائم يصلي في تلك الساعة قائم لجزمنا أنها بعد العصر لكن بعضهم قال كيف يكون قائم يصلي ووقت بعد العصر وقت نهي وحمله بعضهم على أن المعنوع المقصود به المقصود بالصلاة الدعاء وليس مجرد الصلاة الرقعس جد هنا على معناها العام وبعضهم قال هذا يكون إذا دخل المسلم المسجد فصلى تحية في المسجد فيكون قائم يصلي فيدعو في أثناء التحية وعلي حال ساعة الجمعة قد تكون, قد تكون عند دخول الإمام, الإمام قد تكون كما قال كلمة تتنقل من وقت إلى وقت من يوم الجمعة فالمهم انها من ساعات الإجابة بإذن الله كذلك جوف الليل آخر الليل يبدأ من نصف الليل إلى طلع الفجر هذا من أوقات الإجابة بين, بين الأدان والإقامة الدعاء في الصلاة نفسها لا سيما في السجود وفي التشهد سواء صلاة فريضة أو غير فريضة الدعاء في الصلاة من مناسبات الدعاء ويعني اوقات أو مواضع الإجابة بإذن الله الدعاء بعد الصلاة مباشرة الصدقة والدعاء بعد الصدقة عمل الخير والمعروف عمل الإحسان والبر إنسان أيحسن أنه إذا راد أن يدعو بأمر يهمه أن يعمل خيرا ثم بعد هذا العمل يدعو الله عز وجل يكون له وجه ويكون له دالة على الله وأعظم ما يفتح القلب للدعاء ويفتح الدعاء للإجابة بإذن الله هي الصدقات الصدقات ثم الدعاء عند النداء النداء هو الأذى وعند البأس عندما يكون هناك جهاد بين المسلمين والكفار فهذا من مواضع الإجابة بإذن الله ويوم عرفه وأيام وأوقات من أيام وليالي رمضان وعند الإفطار وفي ليلة القدر وعند نزول المطر وعشر ذي الحجة وغير ذلك من المواسم التي ثبت أنها له فضل الأماكن أيضا في الدعاء في البيت الحرام عند الكعبة ونحو ذلك لكن يجب أن يجد جنب المسلم المواطن التي تكون فاضلة لكن يكون في الدعاء ذي عندها ووقوع في البدعة مثل عند القبور عموماً قبر الأولية على وجه الخصوص عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجه أخص فإن هذا مدعاة لتوجه الناس إلى الشرك والتوجه إلى غير الله عز وجل فلذلك سدًا للذريعة لا يجوز الدعاء في المواطن التي تكون فيها وسائل الشرك أو تكثر فيها البدع ونحو ذلك مما هو معروف من جواع الإجابة والآن نرجع إلى الكتاب نعم وصلنا إلى ما يمنع إجابة الدعاء الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار صلى الله عليه وسلم فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه التوسع في الحرام أكلاً وشرباً ولبساً وتغذية وقد سبق حديث ابن عباس في هذا المعنى أيضاً وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء ورواع كريمة بن عمار حدثنا الأصفر وقال قيل لسعد بن أبي وقاص تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت وعن وهد بن منبه قال من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب فعمته وعن سهل بن عبد الله قال من أكل الحلال أربعين صباحاً أجيبت دعوته وعن يوسف بن إسباط قال بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم قوله صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب لذلك معناه كيف يستجاب له فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد وليس صريحا في استحالة الاستجابه ومنعها بالكلية فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الاجابه قد يوجد ما يمنع هذا المانع وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعليه مانعا من الإجابة ايضا وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار وفعل الطاعات يكون موجباً لاستجابة الدعاء ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها أجيبت دعوتهم وقال وهب بن منبه مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل, كمثل الذي يرمي بغير وتر وعنه قال العمل الصالح يبلغ الدعاء ثم تلا قوله تعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه وعن عمر قال بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح وعن أبي ذر رضي الله عنه قال يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح وقال محمد بن واسع يكفي من الدعاء من الورع يكفي من الدعاء مع الورع اليسير وقيل لسفيان لو دعوت الله قال إن ترك الذنوب هو الدعاء وقال ليت راى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه وهو يسال الله مجتهدا فقال موسى أي رب عبدك دعاك حتى رحمته وأنت أرحم الراحمين فما صنعت في حاجته فقال يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي هذا من الإسرائيليات لكن إذا عرضنا معناه على قواعد الشرع والنصوص الأخرى معنى صحيح وإلا غالب أو كثير مما ذكره الشيخنا إما حديث ضعيفة وإما حكاياته لا نستطيع أن نجزم بها لكنها موافقة لقواعد الشر ونصوص أخرى المعروفة حديث سعد اللي هو قال أطل مطعمك تكون مجاب الدعوة ذكر بعض العلم أنه ضعيف لكن مع ذلك هو موافق لحديث صحيحة أخرى مثل الحديث اللي في مسلم وفي غيره كون السند ضعيف لا يعني أن المتن ليس معناه صحيح فهو أي الأثار والأحاديث التي مر ذكروا أن من أسباب إجابة الدعاء هذه الأمور أو من أسباب منع الإجابة هذه الأمور فهذه تتوافق مع قواعد الشرع ومع نصص أخرى حتى لو كانت سندها ضعيفة ولذلك قف لكم من قبل أن السلف كثيرا ما يستدلون بالضعيف في باب الفضائل والزهديات استدلون بالضعيف في هذا الباب ما لم يعارض شيئا من نصوص القطعية أو قواعد الشرع لأنه باب الشكمة والشكمة ظلت المؤمن من أن وجدها فهو أحق بها ولا يمنعون الاستدلال بالضعيف إلا في الثوابت الحلال القطعي والحرام القطعي والسنن التي تنسب إلى دين الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم العقيدة الأحكام التي تنسب على أنها حلال أو حرام أو إلى تنسب إلى مصادر الدين الرأي هذه لابد أن تكون ثابتة أي دلتها لابد أن تكون ثابتة ومع ذلك قد يسدلون بالدليل الثابت ثم يعبدونه بما يؤيده من الروايات والآثار والحكم وأقوال السلف والاسرائيليات والأحاديث الضعيفة ما دام هذا الأصل له دليل صحيح وهذا هو السبب الذي جعل السلف أحيانا يكثرون من إيراد الأحاديث الضعيفة أو الحكايات والأثار التي الأصل لها أو الإسرائيليات وأنهم يعتبرون هذا من باب الاعتضاد لا من باب الاستدلال والاعتماد نعم خرج الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا معناه وقال مالك بن دينار أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام الآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا وقال بعض السلف لا تسترطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب حسن سبارك الله عليك. الآن ننتقل إلى الأسئلة يقول إشهار سعد رضي الله عنه بأنه بأنه كان مجاب الدعوة يعد خاصا به نعم له في ذلك خصوصية يعني بما ذكره الصحابة عنه وما قصوه عن حاله ولا يعني ذلك أنه وحده مستجاب الدعوة لكنه أيضا تميز ببعض وجوه الاستجابة التي قد لا تشتهل عند غيره مثل ما في قصة أويس القرآن قل أنا إمام ويأتيني بعض الأحيان وسوسة لماذا أردت القرآن فإن أردت القرآن كانني أرائي المصلين طبعا هذه من مداخل الشيطان إنسان. إنسان يجب عليه أن يجاهد حتى وإن جاءته خواطر بأنه يراء الناس أو دخل عليه الرية لحظة ثم دفعه بقوة الإيمان فإن هذا لا يضر أصل العمل قد ينكس الأجار قد لكن لا يضر أصل العمل ما دام أصل عملك لوجه الله عز وجل ومدام أصل عملك على شروط الشرع على وصف الشرع وصف الحد الشرعي فأنت على خير أما الخواطر الفاذف هذه أمور عارضة لا تضر بل تؤجر على دفعها وتؤجر على جهاد الشيطان وجهاد النفس وإن لحظت كما قلت وإن حدثت لحظات تشعر فيها فعلا بأنك وقعت في شيء من الرياء لكنها لحظات قد لا يسلم منها إنسان إلا النادر يجب ان تجاهد وتصبر ولا يثبتك الشيطان عن العمل الصالح في هذا يقول نحكم دعاء الانسان لنفسه ولغيره بطول العمر ولو كل ذلك لطاعه الله هل العمر طبعا ليس مقصود بالعمر الابدي طول العمر الذي يكون ببركه العمل الصالح او يكون ايضا تطلع لان الانسان اذا طال عمره حسن عمله كما جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين الشهيد الذي قتل بمعركة والذي بقي بعده بأسبوع أو أيام أنه جعل هذا الذي بقي أياما بعد الشهيد أفضل منه لأنه عمل صالحا زاد من عمل الصالحات بعده هذا يدل على أن العمر للمسلم على العمل الصالح فيه زيادة خير فتدعو له لأنك تضمر هذا المعنى إن شاء الله ولا مانع يقول على طاعة الله كما اقترح السائل هذا جديد ويعمله كثير من أهل الخير والصلاة يقول طال عمرك على طاعة الله هذا جديد ناحكم بيع واستعمال زيت الحشيش حقيقة زيت الحشيش أنا سألت عنه بعض المختصين واختلفوا من أصحاب العشاء قلت لهم هل زيت الحشيش زيت للحشيش المخدر الممنوع بعضهم قال لا أدري بعضهم قال نعم بعضهم قال لا ما أدري يعني فإذا كان الزيت زيت الحشيش اللي هو المخدر المحرم فلا يجوز, يجوز وفتن به الناس اليوم كثير ما يستعمله عدد من الرجال والنساء فأرجو التنبه لمن يعرف مصدره بأن يحذر منه إذا كان مصدره الحشيش المحرمة التي هي جزء نوع من المخدرات فلا يجوز زيته الآن ننتقل إلى دصنا في جامع العلوم الحكم وقفنا على الحديث 11 وأظن أننا نستكمله إن شاء الله في هذا الدرس لأن الحديث شرحه ليس بطويل ويصعب تقسيمه وإن كان قد يتحمل درسين لكن مترابط وفيه قواعد وقوائد مرتبط بعضها ببعض اقرأ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى عن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حدان في صحيحه والحاكم من حديث بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي وصححه الترمذي وأبو الحوراء السعدي قال الأكثرون اسمه ربيعة بن شيبان ووثقه النسائي وابن حبان وتوقف أحمد في أن أبو الحوراء اسمه ربيعة بن شيبان ومال إلى التفرقة بينهما وقال الجوزجاني أبو الحوراء مجهول لا يعرف وهذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوة الوتر وعند الترمذي وغيره زيادة في هذا الحديث وهي فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة ولفظ ابن حبان فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة وقد خرجه الإمام أحمد بإسناد فيه جهالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفا على أنس وخرجه الطبراني من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ورفوعا قال قال الدار القطني وإنما يروى هذا من قول ابن عمر وعن عمر ويروى عن مالك من قوله انتهى ويروى بإسناد ضعيف عن عثمان بن عطائع فرساني وهو ضعيف عن أبيه عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة كبيرة وقد روي عن عطاء الخرساني مرسلا وخرج الطبراني نحوه بإسناد ضعيف أنواكلة بن الأسقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قيل له فمن الورع؟ قال الذي يقف عند الشبهة قد روي هذا الكلام موقوفا على جماعة من الصحابة منهم عمر وابن عمر وابو الدرداء وعلى ابن مسعود قال ما تريد إلى ما يريبك وحولك أربعة لا تريبك وقال عمر دعوا الربا والريبة يعني مرتبتم فيه وإن لم تتحققوا أنه ربا فالحسن قبل أن نتجاوز هذه المقدمة لا بد أن يعني نتوقف عند هذه الالفاظ أولا لفظ دع ما يريبك إلى ما يريبك صحيح الى ما يريبك صحيحه وثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم بقيه الالفاظ الأخرى المرادفه او المعاني هي الحقيقه هو كانت جاءت في حديث ضعيفه إلا انها توافق معنى الحديث توافق معنى الحديث وايضا هي حكم صائبه وقواعد شرعيه عظيمه مأخوذه من عمومات الشرع ومن قواعد الشرع ومن نصوص اخرى ايضا يعني عبارة إن الصدق طمأنين وإن الكذب ريب هذه حكمة صائبة وقاعدة عظيمة تتوافق مع معنى الحديث ومع أحاديث ونصوص أخرى وكذلك الكلمات الأخرى مثل إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك فإن القلب يضطرب للحرام هذا صحيح ومعلوم بالتجربة والفطرة وكل انسان ذي ورع وذي استقامة على الفطرة بل أحيانا كل من كان عنده فيه بقية الإيمان قد يجد مثل هذا المعنى أي أن قلبه يرتجف ويضطرب ويستوحش من المعصية حتى وإن ارتكبها فهذا نوعا من الميزان الفطري هو ميزان فطري لا مانع أن الإنسان يجعله قرينة على الاشتباه هو دليل لكن قرينة فإذا أوجست خيطه من عمل أو قول أو قعل أو موقف إذا اضطرب له قلبك بناء على أنه قد لا يكون مشروع فمن هنا يكون هذا قرينة فلتبحث عن وجه الحق تبحث عن الدليل فتأكد من صحة ما تعمل وكذلك بقية العبارات فإنها كلها تدور حول أنها حكم صائبة وقواعد ترجع إلى أصول الشرع ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها فإن الحلال لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب والريب بمعنى القلق والاضطراب بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه وقال الفضيل يزعم الناس أن الورع شديد وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا الكلام على أطلاقه وسيذكر الشيخ في الشرح التالي ما يدل على تقييد هذه العبارة فالفضيل رحمه الله من أصحاب العزم والحزم الذين قد لا يقاس عليهم وهذا يعني قاعدة في, في عموم يعني التطبيقاتنا على درجات الخلق مدى الاستمساك والورع والاستقامة فالإنسان المعروف بالاستقامة العالية المعروف بالورع هذا قد لا يستغرب منه أن يتورى عن أمور يرى كثير من الناس أن يتورى عنها أمر غريب أو أنها من توافع الأمور لكن من دونهم ممن عرفوا بالتساهل والتفريق أنثالنا من سأله يعفو عننا جميعا فهؤلاء إذا وقفوا عند أمور صغيرة يعتبر هذا نوعا من التكلف نوع من التكلف ليلا ينسي من سمتهم ولا من عادتهم وربما يكون فيه شيء من الرياء أو شيء من السمعة أو شيء من ال ال يعني الاحتياط ال ال غير, غير اللائق كما سيأتي إذن كلام الفضي ليس على إطلاقه فأولا يفسر على أنه هذا في أمثال الفضي من عرف بالحزم والقوة قوة الاستقامة وشدة الورط هذا الأمر الأمر الآخر أن كلامه ليس على إطلاقه لأن هذا ليس في جميع الأمور ليس فيما جميع الأمور أن الورع شديد وأنه إذا خير المرء بين الأمرين أخذ أشدهم أشدهما هذه خالف قاعدة الشرع النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اخترأ أيسرهم هذه القاعدة العامة لكن يبدو أن الفضيل وهذا سيقدل على ذلك أنه يقصد في أمر المطاعم والمشارف المطعم والمشرب والملبس الصحيح يكثر فيهما التساهل والتفريق فمن هنا قد تنقلب القاعدة ويكون الأصل تحرز إذا كثرت إذا كثر الخبث بين الناس في المطاعم والمشارب وكثرت تسارف كما هو في عصرنا الآن كثير من مصادر الرزق الآن غير مطمئنة جاءت عبر وسائل وأساليب اقتصادية حديثة متشابكة مجتبهة فيها كثير من الغموض أكثر الفقهاء لا يعلمها فضلاً عن غيرها يعني مثل ما يكون الآن في الشركات الآن الشركات التي تعلن لا نجد من نطمئن إلى قوله إلا عدد محدود من المشايخ والعلماء المختصين الذين يتابعون أوجه هذه الأنشطة للشركات ما يستطيع كل فقير ولا كل عالم وإن كان من الكبار الراسقين في العلم أن يتتبع جزئيات ومداخل ومخارج هذه الشركات ومواردها ومصارفها لا يستطيع تشابكت فيها طرق ووسائل حديثة أغلبها جاءت عن طرق أو عن نظم اقتصادية وافدة علينا فهذه نعم من هذا الباب يعني الإنسان قد يختار الأشد ويسعه ذلك لكن في عموم المطاعم الواضحة المشارب الواضحة الملابس وغير ذلك متناولات الأصل فيها أنها إن شاء الله بينة فلذلك قد لا نقول هذا أو نقوله في المطاعم والمشارب لكن لا نقوله في الأمور العامة مثل علاقة بالناس مثل يعني مواجهة الأمور البيّنة في سائر أنشطة الحياة هذه الحقيقة قول الفضيل لابد من تقييده لأن الأخذ بالأيسر هو الأصل ودع ما يريبك إلى ما هذه قاعدة شرعية لكن عند الاسترابة بدون مفالغة ولا تشدد نعم. وقال حسان بن أبي سنان ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله قال ابن المبارك كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز إن قصب السكر أصابته آفة فاشتري السكر فيما قبله فاشتراه من رجل فلم يأت عليه إلا قليل في فإذا فيما اشترى ربح ثلاثين ألفا قال فأتى صاحب السكر فقال يا هذا إن غلامي كان كتب إلي فلم أعلمك فأقلني فيما اشتريت منك فقال له الآخر قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك قال فرجع فلم يحتمل قلبه فأتاه فقال يا هذا إني لم آتي هذا الأمر من تبل وجهه نعم هذا النوع ما هذا النوع تورع جيد يعني هو صعين ما هو يعني ليس بحرام قطعا لكن وجد نوع من التساهل الذي يجعل الإنسان لا يطمين وهو أنه لما رأى هذه السلعة المعينة يعني قد تفوز لأنه أصابت هذا النوع من الانتاج آفة تجعله شيقل في السوق شيقل في السوق هذا التاجر الذي عنده هذه البضاعة ما يعرف أن الأفة, الأفة موجودة ما يعرف لو عرف لحتاط وزاد في السعر أو جعل السعر معقول فكأنه يرى أنه خدعه لأنني أنا علمت أن هذا النوع من الانتاج فيه آفة فيه مرض معناه أنه سيقل في السوق معناه أنه سيزداد سعره لما اشعرت كمتهيا التاجر اشتريت منك بسعر عادي عد علم اني سافوز عليك أو من دونك بالربح فكان هذا نوعا من يعني الاحتياط لانه يشبه الخدعه أو إغمار شيء يعني خلاف النصيحه يعني كانه يقول لو اني قلت لك والله انا ابشتري منك السكر لانه هذا النوع من يعني من النبتات او من الانتاج جاءت هؤافة فيقسيقل في السوق وأنا إن شاء الله أرجو أن يكون لي فيه ربح لو قال هذا الكلام للتاج الأول نصر في نفسه ربح هذا النوع قل ستراوح فيه الآراء لكن مع ذلك الاختياط فيه سائق نعم قال يا هذا اني لم آتي هذا الأمر من قبل وجه فأحب أن تسترد هذا البيع قال وفما زال به حتى رد عليه وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب وقال هشام بن حسان فرث محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه فأتاه كتابه إني قدمت البصرة فوجدت الطعام مبغضا فحبسته يعني وجد الطعام غير مرغوب فيه معنى هذا أنه يكون رخيص اتحيي عن الفرصة التي يكون فيها غالي فيزداد أو يكون مطلوب فيزداد سعره نعم قال فزاد الطعام فازددت فيه كذا وكذا فكتب إليه الحجاج إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به فإذا أتاك كتابي فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة فليتني أسلم إذ فعلت ذلك وتنزه يزيد بن زريع عن خمسمائة من ميرات أبيه فلم يأخذ وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين وكان يزيد يعمل الفوس ويتقوة منه إلى أن مات رحمه الله وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا فرأى سحابا في الخريف فكرهه فقال ألا أراني قد كهت ما ينفع المسلمين فآلا أن لا يربح فيه شيئا فأخبر بذلك عمر الخطاب فقال له عمر جزاك الله خيرا وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح محتكر واحتكارا منهيا عنه فلنص الإمام أحمد رحمه الله على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لدخوله في ربح ما لم يضمن وقد نها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نها عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد في روايه عنه في من اجر مستاجره بربح انه يتصدق بالربح وقال في روايه عنه في ربح في ربح مال المضاربه اذا خالف فيه المضارب انه يتصدق به وقال في روايه عنه فيما اذا اشترى تمره قبل صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدأ صلاحها إنه يتصدق بالزيادة وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب لأن الصدقة بالشبهات مستحب نعم هو المقصود بهذا عدة صورة من أوضحها صورة ما إذا كان يعني المملوك في وقت لا يكون يعني ملكه صريح لا يكون ملكه للمالك صريح كان يكون بيع على شر لم يتحقق الشرط بعد هذا هذه السرعه لم يتحقق شرطها بين أحد الطرفين قد قد تربح في ذلك الوقت فيعني هذا الربح قد يكون يعني مشتبه لانه لا يدرى هل هو من حق المشتري أو من حق البائع أو كذلك اذا كان بشرط يعني معلوم مثل ان يشترط البائع انه يقص أن المشتري يقص الثمره قبل أن تنضج طبعا الاصل في الثمار الا تشترى الا عند المرج يبدو يبدو صلاحها لكن في بعض الثمار في بعض الثمار استفاد منها نوع من الافاده قبل الصلاح قبل ان تنضج فتباع لهذا الغرض فيشترط البائع يعني كانه المزارع يشترط على المشتري ان يجذها قبل أن تنضج لماذا؟ لأغراض كثيرة أن تستعد الثمرة الشجرة باستعداد أكوى يخرج من حرج المنع الشرعي لآخره لو فرضنا أن هذا المشتري ما قطع الثمرة إلا بعد صلاحها ما قطع في وقت الشرط فهذا خارج الشرط كأنه لذلك لو استثمر أو زادت أو أخذ ربحا في هذه الفترة التي بعد الشرط يكون فيه ريبة وهذا كثير في صور البيوع عند الناس كثير من البيوع الآن تعلق بشرط معين انتهاء اجراءات فإذا ربحت قبل انتهاء الإجراءات للمشتري فمن هنا يكون الربح فيه يعني ريبة من ذلك أنه الآن كثير من الناس يشتري مثلا المنح التي تمنح من قبل المؤسسات والدولة لأفراد هذه المنح قد تكون مشروطة بإجراءات معينة بعض العلم يقول إذا ثبثت لك المنحة يجوز ان تبيعها قبل أن يخرج الصك أن هذا في نظر في الحطب. لكن لو افترضنا أنه جائز فلو اشترى مشتري هذه المنحة ثم ربحت قبل أن يقبل صكها قبل أن يقبل الصك الأولى أن يتورى عن الربح لأنها إلى الآن ما استكملت شرطة الملكية وهذه صورة عديدة وهي أكثر ما يقع فيها الناس اليوم عن غفلة طبعا لا أقول حرام لكنه فيه ريبة لأنه لو طرى على الشروط شيء ما استكملت ما ملكها الطرف الثاني بل ربما مملكها ولا حتى الطرف الأول وهذا يكون في السيارات أيضا الذين يبيعون السيارة واشترونها بالبطاقة الجمهورية فقط قبل أن تستكمل إجراءاتها وتكون ملك خاص على الخلاف الموجود وبعضهم يبيعها ويدينها كما يكون من بعض التجار الوسطى فهذه الصور طبعا أنا لا أقصد أننا نفصل في الأمور فقهية لكن أقصد صورة هذا النوع من الذي يكون فيه تورع أو صوره كثيرة جدا هذه نماذج منها نعم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم فقالت إنما هي أيام قلائل فما رابك فدعه يعني ما اشتبه عليه هل هو حلال أو حرام فاتركه فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو وقد يستدل وقد بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك وهذا كما تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولا سيما إن كان شكه في الصلاة فإنه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنه وان كان بعض العلماء يوجب ذلك وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أنصار المسلمين من عهد الصحابة فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطنها على أهل حقها فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق وما عداه فهو باطل وها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن التقامة قبل أن نتجاوز للقرى السابقة فيها فائدة منهجية حقيقة نحتاجها اليوم في مسألة تأصيل مفهوم السنة والجماعة ومفهوم الجماعة عند السلف ومفهوم أيضا الاتباع والاكتداء وما هو سبيل المؤمن إلى آخره وهي ما يتعلق بحجة أقوال وأفعال ومواقف القرون الفاضلة فيما استقر, عندهم فيما استقر عندهم أن اختيار القرون الفاضلة ليس من باب يعني التشهي أو من باب مجرد الاجتهاد بل هو مبني على معاني النصوص مثل قرن الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالسلف السلف رحمهم الله استنبطوا من هذا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القرون في الجملة نعم هذه القرون الفاضلة الثلاثة خرجت بأهواء وبدع لكن لا يزال الأمة لا تزال الأمة على اعتبار المرجعية لا تزال عامة ولا يزال عامة المسلمين على اعتبار النظره إلى الأمة الأعلام وما عليه أهل الحديث السنة والجماعة فإذن ال ال إشارة الشيخ إلى أن الهم أجارها, أجارها الله عز وجل من أن تقع يعني في المورة المخالفة خاصة في القرون الثلاثة وأن ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق هذه قاعدة مجملة لا يخرج عنها الاستثناءات معلومة استثناءات تدل عليه القواعد الشرع ونصوصه وله فهي قاعدة مجملة صحيحة معتبرة في تقرير الدين وفي بيان مناهج الدين جملة تفصيلة أن القرون الثلاثة مزكات وأنها خير القرون أي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها خير القرون وأن نهج الدين استقر فيها نهج الدين استقر فيها نعم وها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورى عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحان تايا من الدنيا وسأل رجل بشرب بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها فقال إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل وإن كان يضرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل وأن هذا على سبيل المثال طبعا أيضا في فقرة السابقة أشار الشيخ, إلى الشيخ رحمه الله أشار إلى أمر مهم جدا أو إلى أمرين الأمر الأول أنه لا, لا يتوقع أن يكون هناك صدق في التورع ممن نهجه في الحياة استباحت كثير من المبقات والمحرمات أو استباحت كثير من الأهواء والبدع فإن هذا الورع يسمى ورع كاذب لأن الجرأة على الدين تعني فقدان أصل الورع في القلب ويبقى التورع في الجزيات الصغيرة نوع من التكلف والرياء والسمعة وغير ذلك ثم أشار الأمر الثاني أنه أشار إلى أمر مهم هو من منهج السنة والجماعة وهو أن قتل الحسين منكر من أهل السنة والجماعة بخلاف ما تدعي الرافضة أن أهل السنة هم الذين قتلوه نعم قتله ناس من الأوباش والغوغائية التي توجد في كل مكان وكل أمة وكل زمان الذين قتلوه هم أوباش غوغائية وقد غضب عليهم السلف ولم يرضوا فعلهم ثم إنهم حينما حدث هذا لا يعني أن الحسين رضي الله عنه ليس له قدر ولا قيمة عند السلف بل ندموا على قتل وبكروا واعتبروا هذا من مصائب الأمة إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا نعتبر مقتل الحسين رضي الله عن من مصائب الأمة من المصائب الكبرى التي تحدثت في تاريخ الأمة ففيه رد على زعم الرافضة بأن الصحابة خذلوا الفسين وأنهم وأن رضوا, رضوا بقتله أو سكتوا عليه كل ذلك من البهتان ويعلم الله أنه من أعظم البهتان وكامل لأهل البيت عموما قدرهم وللعلي بن بي طارب الحسن والحسين بصفة خاصة وأن لهم في القلوب محبة ندين الله بها ولذلك نحن نزكيهم صلي عليهم في كل صلاة ونرى ذلك من واجبات الصلاة أيضا من واجبات الصلاة المفروضة علينا يوميا في كل صلاة فإذا ينتفي بذلك زعم الرافضة بأن أهل سنة لا يقدروا الحسين وأنهم قتلوه كيف يكونوا قتلوه وهم أول من ندم وأول من احتاط لقتله وأول من حذره من خذلان الذين استثاروه استفزوه ثم خذلوه والحقيقة أنه لو رجعنا إلى قاعدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القتل في أن من تواطأ على قتل إنسان فهو يعتبر من القاتلين ويقتص له منه فالحقيقة أن الذين قتلوه هم الذين أخرجوه من الحجاز ثم دع زعموا أنهم نصروه وأخيرا لما أقبل عليهم عند الكوفة قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون لا طال قتل لنا بالحجاج وبرئ أمين هذا الذي حصل أرسلوا له أربعين ألف توقيع قالوا تعالى أنت في مهجنا نحن أنصارك وأخيرا جلسوا يتفرجون عليه تركوه لأوباش البشر للغوضائية نعم وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل يشتري بقلا ويشتري طلفوصة يعني التي تربط بها جزرة البقل فقال أحمد أيش هذه المسائل طبعا المقصود هنا الشيء التافة الإمام أحمد رحمه الله يتورى عن أشياء نراها صغيرة لكن لماذا؟ لأن منهجه, منهجه في كل شيء يتورى لكن يجي إنسان مستهتر أو يجي إنسان متساهل ثم يتورى عن وجود خوصة يعني شيء تافه خوصة ما لها أي قيمة عند الناس ما لها أي قيمة تافهة فمن لم يعرف التورع يستغرب أنه يتورى عن خوصة لا بد الأمر فيه شيء ولذلك العقلاء إذا وجد من يتورع مثل هذا الأمر وهو ليس من عادة الوراء هذا وراءه شيء وراءه شيء ربما سيسرط ربما سيبعل ربما ينافق أو يرائي أو له غرض نعم قيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم فقال أحمد إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك نعم إذن ليس غريبا منه لأن لأن إبراهيم معروف في الورع والاستقامة في سائر أموره نعم وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع وكان أحمد لا يستمد من محابر أصحابه وإنما يخرج معه محبرة يستمد منها واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته فقال له اكتب فهذا ورع مظلم واستأذنه آخر في ذلك فتبسم وقال لم يبلغ ورعي ولا ورع هذا وهذا وهذا قاله على وجه التواضع وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام بل يتسامح في المكروهات الظاهرة ويقدم على الشبو ويقدم على الشبهات من غير توقف طبعا هو أنكر هذا وقر هذا لأن هذا, يعني لأن هذا الأمر غير مشهور أو لأن من حدثه بهذا او جامله غير مشهور بالورع فلذلك عمله شيء. الإمام أحمد على مقتضى حاله أو ظاهر حاله نعم قوله صلى الله عليه وسلم فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة يعني أن الخير تطمئن به القلوب والشر ترتاب به ولا تطمئن إليه وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه وسيأتي مزيد لهذا الكلام على حديث النواس بن سمعان إن شاء الله تعالى وخرج ابن جرير بإسناده عن قتادة عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية فامشوا في مناكبها ثم قال لجاريته إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله قالت مناكبها جبالها فكأنما سفع في وجهه ورغب في جاريته فسألهم فمنهم من أمره ومنهم من نهاه فسأل أبا الدرداء فقال الخير طمأنينة والشر ريبة فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله في الرواية الأخرى إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة يشير إلى أنه لا ينبغي باعتماد على قول كل قائل كما قال في حديث وابصة وإن أفتاك الناس وأفتوك وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب وعلامة الكاذب أنه تحصل به الذيبة فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه ومن هنا كان العقلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه عارفوا أنه صادق وأنه جاء بالحق وإذا سمعوا كلام مسيلمة عارفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل وقد روي أن عمر بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه أنزل عليه يا وبر يا وبر لك أذنان وصدر لا تعلم يا عمر فقال والله إني لأعلم لا أنك تكذب طبعا ورد في بعض الألفاظ والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب هذه العبارة المشهورة وعبارة بليغة وفقط اخبره أنه يعلم قال الله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب أنت ممكن أن الناس كلهم يكذبونك وهذا يعني أبلغ ما يكون في يعني استظهار دجل الدجالين نعم وقال بعض المتقدمين صور ما شئت في قلبك وتفكر فيه ثم قسه إلى ضده فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل والصدق من الكذب قالك كأنك تصور محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تتفكر فيما أتى به من القرآن فتقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية هما تتصور محمد صلى الله عليه وسلم فتجده مسيلمة فتتفكر فيما جاء به فتقرأ ألا يا ربة المخدع قد هيئ لك المضجع يعني قول سجاة حين تزوج بها قال فترى هذا يعني القرآن رصينا عجيبا يلوط بالقلب ويحسن في السمع وترى ذا يعني قول مسيلمة باردا غثا فاحشا ستعلم أن محمدا حق قتي بوحي وأن مسيلمة كذاب قتي بباطل نعم ولذلك المقارنة هنا بدهية في حقيقة تعرف انت جميع العقلة وعند في الفطرة فإنه لو قارنت هذا الكلام الفاحش كما سموه الشيخ البارد بقوله عز وجل أو بما أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم من ما أمره الله به اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قرنته أيضا بمثل قولي عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم يا أيضا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ثم قرنت بين الصورتين والمعنيين تجد الفرق كبير هذا يتكلم عن كالبا من سخيف فاحش بعيدا عن ما يتذوقه العقلاء فضلا عن أهل الدين والإيمان والمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأصول الحق بأصول الحق التي تملأ القلب يقينا والتي استشعر القلب العقل والسعادة في معانيها وتستقيم معها الفطرة على الحق فرق بين الصورتين شاسع ولذلك كما ذكر الشيخ فعلا العقلاء من الناس حتى من غير المسلمين يدركون كذب الكاذب وصدق الصادق في مثل هذه الدعاوة الكبيرة الدعاوى الصغيرة قد تنطلي على الناس لكن دعاوى الكبيره دعوى النبوه ودعوى الاصلاح الدعاوى ما يتعلق بالمصالح الامم الكبرى ونحو ذلك هذه امور لا يمكن تنطلي فيها الفروق بين بين الصادق والكاذب أو بين الحق والباطل بين الناس ما تنطلي على الناس في بعد نهاية هذا الحديث ممكن نستجلي منه قواعد منها اولا الكف عن الحرام الصريح ليسن بالتورع من الهواء واجب لا خير فيه بعض الناس إذا اذا يعني امتنع عن الحرام القطعي يدعي انه بذلك ورع لا الورع فوق ذلك فالورع فوق ذلك فاذا الكف عن الحرام هو من باب الاستجابه لامر الله عز وجل ولا يدخل في الورع اللي معناه الأمر الثاني أو القاعدة الثانية أن التورع إنما يكون عند الاشتباه لا عند اليقين لا يجوز التورع في يعني ترك الحلال القطع لا يجوز التورع الذي يؤدي إلى ترك الحلال القطع فإن هذا ليس بتورع إنما هو سؤس أو ربما يكون نوعا من الابتداء في الدين كما حدث من كثير من عباد الأوائل الذين صارت مناهجهم أصول للفرق البدعية والطرق فيما بعد لأنهم تورّعوا عن حلال القطع تورّعوا عن الزواج تورّع عن طلب العلم زعم abonnemen해�ası� تورع. تورّعوا عن خالطة الناس للأمر المعروف أن المنكر زعمون ذلك تورّع حتى قال أحد المشاهير لأن صاحب الكلاب خير للي من أن أخالط الناس وهذا لا شك إنه تورع عن الواجب الواجب على المسلم أن يخالط الناس وأن يأمر المعروف وينهع المنكر وأن يصل إلي الجمعة والجماعات وأن يتزوج وأن يطلب العلم كل ما كان باستطاعته من الحلال قطعه يجب أن يفعله ما دام ذلك متعين عليه ثم ثالثا التورع عما يعني التورع عندما يكون عما لم يعارض نص ولا يعارض ما عليه عمل المسلمين وأهل الصلاح هم القدوة هم الميزان أهل الصلاح من المسلمين في كل مكان هم الميزان فما عليه المسلمون أهل الاستقامة فلا يجب التورع عنه ما دام أمر صار من أصول الجماعة من منهجها مما عليه المؤمنين لأنه لا يجوز المسلم أن يخرج عن سبيل المؤمنين خاصة إذا كان مما عليه الأمة مما عليه أهل الاستقامة عموما في القرون الثلاثة الفاضلة فإنه لا يجوز أن تورع عنه إذن تورع يكون فيما لم يعارض نص ولم يعارض ما عليه عمل الصالحين من الأمة في كل مكان في عمومهم رابعا أن الورع لا يكون إلا عند يعني أو بعبارة أخرى الورع لا يكون إلى الأشد الذي في حرج لا يجوز المسلم أن يقع في ويوقع نفسه أو غيره في حرج في الدين بدعوة تورع إذا كان التورع سلدي إلى حرج الله عز وجل يقوله ما جعل لكم في الدين من حرج لا يجوز ان يوقع الإنسان نفسه في حرج في حرج أموره في دينه ودنياه أو يقع غيره باسم التورع لكن التورع هو إلى الأحوط نعم إلى الأحوط نعم خامسا أن القلب السليم لا يطمئن إلى المشتبه القلب السليم لا يطمئن إلى المشتبه المريب فإذا لم يكن ثمة نص وقف عندما يطمئن إليه قلبه ويترك ما لا يطمئن إليه قلبه أما مع النص فلا لا خياره ولذلك نجد بعض الناس يتورى عن أشياء حلال قطعة نعم قد لا تشتهيها نفسه قد لكن ليس لا, لا يرغبها قد يستثقلها لكن لا يحرمها لا يمتنع عنها شرعا تعبدا ثم سادسا أن درجة التورع تكون بحسب حال الشخص من الاستقامة وضدها فالإنسان الذي عرف بالاستقامة والخشوع والتمسك بالدين في سائر أموره ظاهره فهذا قد يعني يسوق التورع عنده عن بعض الأمور الصغيرة لكن الذي لسكذ كذلك مفرط واقع في كثير من المنهيات تارك كثير من الواجبات فإنه عندما يست... يتورع عن كوافه يكون ذلك أمر غير طبيع يدل على ريبه فيه أو حوله ثم سابعا أن التورع عن المشتبه لا يعني أنه محرم أيضا هذه مسألة مهمة حينما تتورع عن شيء اشتبع عليه لا تحرموا على الناس ولا تدعوا إلى تركه إلا من باب النصيحة لمن تثق به أو ترى أنه أهل للتورع التورع المشتبه لا يعني أن المشتبه محرم لكنه قد يؤدي المحرم. ثامنا أن من أعظم أسباب توقف الشبهات التفكر والتثبت والمقارنة والموازنة والنظر في قواعد الشرع ونصوصه ثم النظر في مكتظ الفطرة والعقل السليم والقلب النقي تثبت والقياس والمقارنة بعيدا عن الهوى والمؤثرات والتقليد والنزعات الشخصية بعض الناس كله نزع معينة لا يرغب شيء فيدعي أن يتورعه ما هو تورعه لأنه لأصل لا يرغب ولا تقبله نفسه فلا يبين بغي المسلم يدعي أن هذا ورع الورع هو ترك ما تشتهيه نفسك ما تحتاجه ما يقع في تفتن به ثم تتركه من يعني تورعا من أجل الله عز وجل هذا هو التورع ثم أخيرا أن اتباع الأراء الشاذة والمواطف النادرة ليس من التورع إذا خالفت ما عليه عموم المسلمين ما عليه عموم العلماء ما عليه عموم طلاب العلم أهل الخير والاستقامة خيار الأمة في أي زمان ومكان فهذا لا يكن تورع إنما يكون ربما يكون شذوذ وخروج على الجماعة خاصة في الأمور الكبار قلت أن التورع لا يكون فيما يخالف ما عليه عموم أهل الصلاح والاستقامة بل يعد هذا شذوذ لكن الشيخ الناظر لحال أهل الاستقامة في زماننا قليل منهم أهل ورع فهل اقتدي بالسلف على الحال وإن كانوا قليل لابد أن يوجدوا أهل الورع والاستقامة لابد أن يكون لهم وجود وإن قلوا فهل من التورع ترك السفر في الطائرات لأن فيها نساء كاشفات الوجوه أي المضيفات لا ما نعم إذا ما أدى هذا إلى حرج في الدين وترك واجبات السؤال الخير يقول الإمام المقيم أن من هم على فعل ماصي وعزم عليها وحاول فعله لكنه لم يستطع الوصول إليها ما عسل على فعله يكتب عليه ذنب الفاعل الله أعلم هذا أمر مختلف عليه لكن الظاهر أن هذا هو الراجح لأنه ما منعه تورع ولا تردد من فعل الماصيه إنما منعه العجز والله أعلم أنه يبحقه شيء من الإثم لكن قد لا يكون مثل إثم من فعل المعصيه نسأل الله العافية صلى الله عليه وسلم بارك عن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآن نعود إلى درسنا الأول وصلنا في جامع علوم الحكم إلى الحديث الثاني عشر نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هذا الحديث فرجه الترمذي وابن ماجه من رواية الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم وقال الترمذي غريب وقد حسنه الشيخ المصنف رحمه الله لأن رجال إسناده إثقات وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل واتقه قوم وضعفه آخرون وقال بن عبد البر هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية اتقاذ وهذا موافق لتحسين الشيخ له وأما أكثر الآئمة فقالوا ليس هو بمحفوظ بهذا الإسناد وإنما هو محفوظ عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كذلك رواه التقات عن الزهري منهم مالكم في الموطة ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد إلا أنه قال من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه وممن قال إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا لإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدار قطني وقد خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا والصحيح فيه المرسل ورواه عبد الله بن عمر عمري عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فوصله وجعله من مسند الحسين بن علي وخرجه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه والعمري ليس بالحاطظ وخرجه أيضا من وجه آخر عن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه البخاري في تاريخه من هذا الوجه أيضا قال لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلًا قد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر وكلها ضعيفة نعم هذا طبعا الحديث او الأثر يعني رغم أن يعني الثانية هو إلا أنه قاعدة تنبني على كثير من النصوص العامة في الدين هذا وحد الشيء الثاني أنه حكمة بالغة حكمة طائبة حتى لو لم يثبت حديث النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت يعني من الآثار التي تعتبر قواعد الدين كلمة من حسن إسلام المرض تركه ما لا هذه لا يماري فيها عاقب وتقتضيها قواعد الشرع ونصوص الشرع جملة وتفصيلة وأتى بهذا المعنى نصوص صحيحة أخرى هل هذه اللفظة نعم قد يكون فيها كلام كما ترون ولذلك لا يظهر كونها ضعيفة والحديث الضعيف في مجال الأخلاق والأداب والزهد والورع يأخذ به ما لم يعارض نصا قطعيا لأنه أقل أحواله أنه حكمة صائبة حكمة صائبة والحكمة ظلت المؤمن أنه وجدها فهو أحق بها نعم وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب قد حكى الإمام أبو عمر بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمان أنه قال جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هذا الحديث صحيح وهو يؤيد هذا الحديث الآخر الذي يعني ضعفه كثير من العمة يؤيده بل إنه من معانيه المباشرة من ال ال يعني الحديث ال القواعد التي تستنتج من هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من مقتباه ومن مفهوماته الواضحة أنه من حسن سلام المرء يعني من حسن إيمانه من كمال إيمانه وأنه من كان يؤمن بالله فلا, فلا يتكلم بما لا يعنيه فإذن الحديث الصحيح هنا أيد هذه العبارة نعم وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله للذي اختصر له في الوصية لا تغضب وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل واختصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه والعناية شدة الاهتمام بالشيء يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس بل بحكم الشرع والإسلام ولهذا جعله من حسن الإسلام فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام إذن ما يعنيك هو اولا ما هو مطلوب منك شرعا من الواجبات والفرائض والمستحبات أو ما يدخل تحت مسؤوليتك من الواجبات العامة الحقوق يعني القواعد العامة في الشرع الحقوق مثل ما يجب عليك تجاه نفسك تجاه أهل بيتك تجاه الوالدين تجاه الجيران تجاه العلماء تجاه الولاد هذه حقوق مطلوبة ليست الوفاء بها ليس مما لا يعني بل هو مما يعنيك مسؤول عنها أيضا ما يسند إليك من أعمال هي مقتضاة مصلحة الأمة أو ما يسند إليك من أعمال حكم موقعك الاجتماعي أو موقعك الوظيفي أو موقعك في الأمة كطالب علم أو كمحتسب ما يجب عليك تجاهه الأمر المعروف أن المنكر فيما يدخل تحت مسؤليتك الأمر المعروف أن المنكر منهما يعني كل فرد ومنهما يعني بعض الأفراد دون آخره وليس كل من يعني رأى منكرا فهو مما يعني وليس كل أيضا من رأى منكرا فهو مما لا يعني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعية والنبي صلى الله عليه وسلم يقل من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه هذه الأوامر العام والقواعد العامة بد أن تقيد بشروطها وضوابطها إذن فالذي يعنيك هو الذي يطلب منك شرعا أو يطلب منك عرفا على مقتضيات قوعد المعتبرة شرعا أو الذي هو تحت مسؤليتك من المصالح العامة أو المصالح الخاصة للأمة هذا كل مما يعنيك ما عدا ذلك قد لا يعنيك بل يعني أحيانا يكون الدخول فيه إثم وإن هنا أحب أن ننبه إلى شيء أن كثيرين ممن يعني يتكلمون الآن في مصالح الأمة العظمى في أمور خطيرة كبيرة تدفعهم العواطف أنهم يدخلون أو دخلوا فيما لا يعنيهم ولذلك وقعت أخطاء شنيعة وكوارث كوارث هي بذور للفتن بسبب الغيرة غير المنضبطة وبسبب معرفة عدم معرفة ما يعني وما لا يعني للفرد فقد تخطى كثير من يعني طلب العلم إلى مسؤوليات العلماء وهذا خطأ يجب كل واحد يعرف ماذا يعنيه وما الذي لا يعنيه قد تخطر كثيرون من الغيرين إلى أعمال الحسبة العامة التي لا بد أن تكون من قبل الولاية والسلطان قد تخطر كثيرون من الغيرين إلى قضايا هي لأهل الحل والعقد حتى وإن قصروا فيها بعض مسائل الجهاد بعض مسائل التغيير بعض مسائل النصح ونحو ذلك هذه المصالح كثير منها في هذا العصر ترجع إلى أهل الحل والعقد إلى أهل الاختصاص فتدخل الفرد بما لا يعنيه فيما يتعلق بمصالح الأمة العظمى غالبا يكون من الأمور التي تؤدي إلى الفتن الكبرى ويسى المقصود أن يتدخل الإنسان فيما يعنيه في الأمور الصغيرة فقط ما إن كانت هذه معنية لكن الأمور الكبيرة والمصالح العظمى والمسائل التي ترجع إلى أهل الاختصاص سواء من علماء أولاة أو غيرهم هذه هي اللي الدخول فيها ممن لا يعنيهم الأمر وغالباً يؤدي إلى كوارث على الأمة وتخطي هذه الحدود والضوابط الذي أوقع كثير من المحتسبين على غير ميزان كثير من غيريون على غير ميزان هي أن يخرقوا قواعد وثوابط شرعية باسم النصح وباسم الغيرة. نعم. وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كامل إسلامه وبلغ إلى درجة الإفسان وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه والطلاع عليه فقد حسن إسلامه ولازم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيى منه كما وصى صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يستحيي من الله كما يستحيي من ضجل من صالح عشيرته لا يفارقه وفي المسند والترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما حوى وتحفظ البطن وما وعى ولتذكر الموت والبلا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك وخف الله على قدر قدرته عليك وقال بعض العارفين إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك وإذا سكت فاذكر نظره إليك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 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من متقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون نعم هذه الآيات وما سبقها من تقرير الأمر يقصد به المؤلف أمور كثيرة من أبرزها أن أكثر ما يحجب الإنسان المؤمن عن أن يقع فيما لا يعنيه الاستحياء من الله عز وجل لأن عكس الاستحياء يؤدي إلى الجرأة وعدم الحياة قلة الحياة تؤدي إلى التدخل فيما لا يعني, فيما لا يعني ومن هنا أورد هذه النصوص التي تقرر بيان رقابه الله عز وجل للعباد وان الله عليهم رقيب فالمؤمن يستشعر أن الله يراقبه فلن يقع باذن الله بعد توفيق الله على ما يغضب الله ولا على ما يستحي منه من الله وايضا لن يتجاوز إلى ما لا يعنيه لن يتجاوز الى ما لا يعنيه لان ذلك يعني عدم التقوى وعدم الرقابه فهذه النصوص تقر رقابه الله للعبد والعبد العبد المؤمن إذا استشعر هذه الرقابة فإنه بد أن يكف بعد أن يوفقه الله عز وجل أن يكف عما لا يعنيه وعما يغذب الله وعما يتناقض مع مبدأ الحياء نعم وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام كما أشير إلى ذلك في الآيات الأولى التي هي في سورة قاف طبعا لأن أكثر الزلل أكثر الزلل الظاهر لنا الذي يحدث من العباد يبدأ من اللسان حتى زلل العقائد زلل العقائد لو لم يعبر عنه اللسان ما عرفناه والقلم تبع للسان أكثر ما يكون الزلل ودخول المرض فيما لا يعنيه وأكثر ما يكون الخطأ والهلكة التي تقود إلى غضب الله وإلى النار نسأل الله العافية أغثرها يكون من اللسان وكذلك لأن أيضا الكلام سهل أسهل ما يكون الوقوع في الخطأ والزلل والضلال من اللسان لأن عمل اللسان ليس بمكلف بل غالبا يستهوي الإنسان أن يتكلم بما لا يعنيه يستهويه أمور كثيرة فمن هنا اللسان هو المدخل لكثير من الضلالات والفواحش وما يغضب الله عز وجل ما يسيء إلى قواعد الشر وأكثر ما يوقع أيضا في الإنسان فيما لا يعنيه لسانه نعم وفي المسند من حديث الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من حسن إسلام المرء كلة الكلام فيما لا يعنيه وخرج الخرائطي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني مطاع في قومي فما آمرهم قال له لا أمرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب وعلى العاقل أن يكون ضاعنا إلا لثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه وهو كما قال فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى وقد خفي هذا على معاد بن جبل رضي الله عنه حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن أخذ بما نتكلم به قال فكذتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم وقد نفى الله الخير عن كثير مما يتناجى به الناس بينهم فقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام ابن آدم عليه لاله له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري فقال سفيان وما تعجبكم من هذا أليس قد قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أليس قد قال الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وخرج الترمذي من أخبا عمر قبل أن نتعدى في بعض الوقفات الأول إشارات سريعة على بعض العبارات التي مرت قبل قليل ذكر في صحيحة بن حبان حديثة بذر كان في صحيحة إبراهيم عليه السلام إلى آخر الآثر قال ومرمه لمعاش طبعا المرمه هنا البلغة والمرمه هنا البلغة والكثاف والمتاع ثم قال كلام عمر بن عبد العزيز من عد كلامه من عامله قل كلامه إلا في معنيه يعني أنه سيحاسب على ذلك كله هذا معروف في آخر كلام عمر بن العزيز الآخر قال وهل يكب الناس حديث معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد وألسنتهم طبعا هذا يعني إشارة إلى ما يدخل في عموم هذه العبارة يكب الناس في النار طبعا غالبا ظاهر الناس يقصد به الكبائر التي يقعون فيها بسبب. يعني التساهل في الكلام والقيل والقال لأن الكلام أحياناً يكون في أمر صغير لكن يجر للفاحشة هذا الشيء الشيء الآخر وهو المهم أن حصائد الأنسنة تشمل أعظم الذنوب وأوله الشرك والإلحاة هذا من حصائد الألسنة الشرك دعاء غير الله هو كلام باللسان لكنه ما نبع إلا شرك في القلب كذلك الإلحاد ال ال والفحش والإفساد والإفك كم من كلمة تصدر من إنسان هي كلمة ربما تكون لأول وهلة ليست بكبيرة لكنها تكون في ظرف أو زمان تؤدي فيه إلى فتنة أعظم أو فساد بين المؤمنين ربما يؤدي إلى قتال وفرقة إلى ملا نهاية ولذلك نجد أن بذور البدع بذور البدع كل البدع التي ظهرت في الإسلام بدع الخوارج بدع الشيعة بدع القدرية بدع أو حتى الأمور التي استوجبت فرقة الأمة في القتال بين الأمة أغلبها وبذورها من كلمات في أمور يسيرة لكنها على غير السنة وسبق نشرت إلى على سبيل المثال بدع الصوفية الأوائل يعني كلمة يقولها أمثال مالك بن دينار حينما أعلم أن مصاحبة الكلاب أفضل عنده من مصاحبة الناس طيب اسم هذه مجرد كلمة هذا مزاج شخصي لكن نظرا لأنه عابد له جمهور يتعلقون به له أتباع أسسوا مدرسة فيما بعد وصل الأمر إلى التعبد بهذا الأمر بمجرد كلمة صادرت من إنسان صارت مناهج في التعبد أدت إلى وجود الطرق والفرق وهي مجرد كلمة وذاك الآخر أو تلك الأخرى التي قالت لا أعودك خوفا من نارك ولا رأى جاء جنتك كلمة بعض الناس يقول هذه مجرد كلمة هذا رأي شخص هذا مزاجها مزاجها هذه المرأة التي قالت وهي رابعة العدوية أو أمثالها لكن وبعد ذلك هي كلمة صدرت من إنسان لكن كلمة ذات منهج عقدي ذات أصول عقدية صارت بمبعض منهج, منهج لإنسان الحلولية وصحاب الاتحاد ووحدة الوجود منهج للذين خرجوا عن مقتضى الشرع وقال لا نباني بالأوامر والنواهي إنما يهمنا محبة الله ومحبة الله تنال بأي طريقة صارت هذه الكلمات مناهج في الدين أدت إلى الضلالات والبدع والكفر والإلحاد والزندقة والخروج من الملة ومن هنا ندرك خطورة بعض الكلمات في العقيدة والدين التي تدور الآن على أسنة كثيرين من المنافقين والجاهلين والمرجفين وأهل أهوى والبدع التي بدأت تظهر في الأنترنت وسائل الإعلام وأنها مج... وكأنها مجرد رأي شخص وهي نواسف هي كلمات عبارات بعضها كلمة واحدة لكنها تنسف يعني مبدأ في الدين خطير حينما يقول انسان أنا والله لا أتجرأ أنا ما ليو مال كل حر لكن أنا ما تجرأ أكفر البوذي كلمة كلمة في لسان قالها لكن هذه, قط... هذه خرقت عدد كبير من قواطع الدين وثوابت الدين الضرورية القطعية موقع مقاطع واحد عارضت نصوص قطعية أحاديث قطعية عارضت جماع السلف عارضت ثوابت الدين عارضت أمور تتعلق بمصالح الأمة في دينها في هذا الوقت فمثلا هذه كلمة وهكذا لو استعرضنا هذا الباب باب عظيم كبير إنه مجرد الكلمة وكل إنسان يقول بما لا يعنيه وأكثر الذين يقولون في الدين كلهم لا يعنيهم الأمر أصلا لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا يتكلمون برأيهم في الدين لكن الشيطان وشياطين الإنس الجن استثاروهم في هذا الوقت الذي كثرت فيه الجرأة على الحق وأهله نعم وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال توفي رجل من أصحابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يعني أبشر بالجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدري فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه هذا من نصوص الوعيد لا تجزم بمصيره لأنه المهم هذا تكلم بأمر غير وهذا يعني يشبه ما يتكلم به كثيرون الآن عندما يموت أحد على ظاهر عمل معين تعلق الناس بمصيره واحد مثلا عمل جريمة أو يهودي أو نصراني أو مسلم عمل كبير من الكبائر أو فساد في الأرض تجد أكثر من الناس في هذا الرجل ما مصيره وإن سيده هل من الجنة ولا من أهل النار هذا كلام فيما لا يعنيهم يعنينا الحدث وما في الحياة الدنيا أما إنسان أقبل إلى ربه نحكم عليه بحكم العام أما الحكم على المعين لا, لا يجوز لأنه أمر غيب وكلام الناس أغلبه فيما يدور في الأحداث الآن هو فيما لا يعنيهم في مثل هذا المسألة نعم وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها أنه قتل شهيدا وخرج أبو القاسم البغوي في معجمه من حديث شهاب بن مالك وكان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لهم رأى يا رسول الله ألا تسلم علينا فقال إنك من قبيل يقللنا الكثير وتمنع ما لا يغنيها وتسأل عما لا يعنيها هذا نوع من يعني الزجر والتغليظ هذا زجر وتغليظ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة مثالها نعم وخرج العقيدي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه قال عمر بن قيس الملائي مر رجل بلقمان والناس عنده فقال له ألست عبد بني فلان قال بلى قال الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا قال بلى قال فما بلغ بك ما أرى قال صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني وقال وهد ابن منبه كان في بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أم مشيا على الماء فبينما هما يمشيان في البحر إذا هما برجل يمشي على الهواء فقال له يا عبد الله بأي شيء أدركت هذه المنزلة قال بيسير من الدنيا فطمت نفسي عن الشهوات وكففت لساني عما لا يعنيني ورغبت فيما دعاني إليه ولزمت الصمت فإن أقسمت على الله أبر قسمي وإن سألته أعطاني في هذا السياق كلام احتاج إلى وقفه وهو قوله يعني أن رجلان أو رجلين من بني إسرائيل بلغت بهما عبادتهما أن مشيا على الماء ثم وجد رجلا يمشي على الهواء هذه من المسائل التي يحسن تحرير الحق فيها هي كونها خوارق قد تقع هي ستغريبة لا ننكرها لكن يجب أن تميز بضاوبة شرعية وهي أنها قد تكون من الخوارق التي هي من باب الكرامات وقد تكون من الخوارق التي هي من فعل السحر والسحر والمشعودين ومن باب الفتنة والشر والبدعة فإن هذا يحصل وهذا يحصل لكنها على سبيل الكرامة نادرة لأسباب أولها أنها تؤدي إلى فتنة كثير من الناس الشخص اللي تحدث منه بحيث تعلق به قلوبهم وبالشخص وعلى الشخص نفسه كثير من ضعفاء الإيمان قد تحدث لهم مثل هذه الخارقة أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي لتسجيلات الرأية الإسلامية بريام هاتف رقم 49 11 9 8 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته